Bye. Thank Zekant فؤادي ورب العباد وانتم منائي واقصى المراد فهل تسعدوني بصفو az وهل تنمحوني شريف tussigduni, أنا عبدكم يا أهيل الوفاء وفي قربكم مرحم وشفاء فلا تسكموني بطول الجفاء ومنوا بوصلين ولو في المنى اموت واحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراح روحي رجا قربكم وعزبي وقصدي اليكم دواء موت ولا زرت ذاك الفيناء وتلك الخيام وفيها المنى ولم ادن يوما ما من ضنا للضم المحيا وشرب الهدى فأس الله يشفي غنيل السدود بوصل الحبايب وفكر غيوب فرب رحيم كريم ودود يجود على من يشاء بالقرى En die ja dat ze vader alia, ga imonden, bijna ooit op alia, en من قصد قبل المنية وأغذي به وبلغ وأجليه كل ما يرتدي قصتنا واصدكم في كل ميه جعل عرفينا مزيا واجعل العيل ما مبتدأنا يحكمين لو كيفا في سر ما أنان day. Wat ze noemt, die naast me ligt, op het gat, waar ik aan Weinig, weinig, ja SNAP, weinig, ja SNAP, weinig,